الحمد لله الكبير المتعال ذي الجلال والعظمة والجمال له الاسماء الحسنى والصفات العليا والمجد والكمال واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فان الفقه في اسماء الله الحسنى باب شريف من العلم بل هو الفقه الأكبر وهو الأساس الذي عليه بناء هذا الدين ولذا كاثرت الدلائل في القرآن الكريم المرسخة لهذا الأساس تكد تخلو آية من آياته من ذكر لأسماء الله الحسنى وصفاته العليا مما يدل على أهمية هذا العلم الشريف وعظم شأنه وكثرة خيراته وعوائده وأنه أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين وأساس من أسس ملة الإسلام عليه تبنى مقامات الدين الرفيعة ومنازله العالية وكيف يستقيم أمر البشرية وتصلح ويصلح حال الناس بدون معرفتهم بفاطرهم وبارئهم وخالقهم ورازقهم سبحانه وتعالى وجل في علاه وبدون معرفتهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا ونعوته الكاملة الدالة على كماله وجلاله وعظمته وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه ولكن أكثر الناس شغلهم ما خلق لهم عما خلقوا له ولكن أكثر الناس شغلهم ما خلق لهم عما خلقوا له وننظروا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن أشرف العلوم هي العلوم الشرعية وأشرف العلوم الشرعية هو العلم بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى لتعلقها بأشرف من يمكن التعلم عنه وهو الله سبحانه وتعالى يقول رحمه الله والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والقرآن فيه من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرا من آيات المعاد فأعظم آية في القرآن هي آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية المتضمنة لذلك أي لأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى أعظم آية هي آية الكرسي كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بن كعب أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب في صدري وقال والله لي هناك العلم أبا المنذر وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن انظروا إخوتاه إلى فضل أسماء الله الحسنى لها فضل عظيم قبل أن ندخل في اسم الله الشافي اسم من اعظم الاسماء التي تجعل القلوب معلقة بالله سبحانه وتعالى نأخذ سريعا سريعا في عجالة بعض فضل اسماء الله الحسنى كي نتقرر بها الى الله وكي ندعوه بها سبحانه وتعالى وتتعلق القلوب بربها بالرب العظيم سبحانه وتعالى كي نعلم أن لنا ربا عظيما كريما جليلا رحيما غفورا ستيرا سبحانه وتعالى فلا يخاف أحد بل يعلم كل منا أن الله سبحانه وتعالى ما منعه إلا ليمنحه فهو الخبير سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح كل منا فإن من فضلها تلك الفضائل العظيمة وأسرد في عجالة حتى ندخل في اسم الله الشافي أولا هي من أعظم أسباب دخول الجنة من أراد أن يدخل الجنة لابد أن يعلم أسماء الله الحسن يحفظها يتعلمها يعمل بها تؤثر في قلبه تؤثر في عمله ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة لا من أحصاها دخل الجنة إن لله تسعة وتسعون اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة فهي سبب أسباب دخول الجنة أيضا هي التي تعرفك بالله سبحانه وتعالى فعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد انسب لنا ربك أي عرف لنا ربك فأنزل الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحدا الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أيضا معرفة أسماء الله الحسنى أصل عبادة الله تبارك وتعالى قال أبو القاسم التيمي الأصبهني في بيان أهمية معرفة أسماء الله الحسن قال بعض العلماء أول فرض فرضه الله على خلقه معرفته فإذا عرفه الناس عبدوه قال سبحانه في سورة محمد فعلم أنه لا إله إلا الله فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها فيعظم الله حق عظمته سبحانه وتعالى فمثلا من عرف أنه حي كريم قوي فيه رجاؤه ازداد فيه طمعه وازداد فيه رجاؤه فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا تعلم أو تعلمي أنه سبحانه وتعالى حي كريم فترفعي كلتا يديك إليه وتكون طمعة فيما عنده من كرمه سبحانه وتعالى وجل في علاه أيضا أسماء الله الحسنى من أعظم أسباب إجابة الدعاء قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وهي من أعظم أسباب الإجابة وكشف الكربات كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله سبحانه وتعالى بأسماءه الحسنى ويتوسل إليه بها فكان يقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك او استأثرت بي في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ودخل ذات يوم صلى الله عليه وسلم المسجد فسمع رجلا يقول اللهم اني اسألك اني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعى به أجاب وفي رواية والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى وفي رواية للإمام أحمد أنه سمع رجلا يقول بعد التشهد أي نبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول بعد التشهد اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له ثلاثة أيضا الله سبحانه وتعالى يحب من أحب أسماءه الحسنى ويكفيك هذا المعنى العظيم فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختموا بقول هو الله أحد فلما رجعوا فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه سبحانه وتعالى وجل في علاه يحب من أحب صفاته سبحانه وتعالى ذلك الرجل كان يحب تلك الصورة العظيمة التي كلها أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى فأخبره النبي أن الله يحبه وفي كلها ملأ بالهموم والغموم والأشجال فما من أحد إلا وقد أصابه حزن أو هم أو غم في مشكلة أو في أي مصاب أو في أي مرض أو في فقد حبيب أو في أي شيء ولكن هذا الدين العظيم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه مهما حدث أو مهما كان من كروب أو هموم أو غموم فإنك حينما تكون دائما داعيا لله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى متعلما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقلق فالهموم تزول والقروب يفرجها القدير سبحانه وتعالى وانظروا إلى هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ناض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا وفي رواية فرح فقيل يا رسول الله أفلا نتعلمها؟ فقال بلا ينبغي لكل من سمعها أن يتعلمها حديث عظيم النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث سؤال بكل أسماء الله الحسنى وصفاته العلى تفريج للكربات تفريج للهموم والغموم فمن أصابت أصابه غم أو هم عليه بهذا الحديث ولكن الصحابة كان عندهم من الفقه الذي يعلمنا أن الدين ليس كلام الدين تعلم الدين عمل الدين تأثر من القلب وتأثر بالجوارح عمل بالقلب وعمل بالجوارح يقول الصحابة في نهاية الحديث أفلا نتعلمها قال صلى الله عليه وسلم ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها لم يقول أفلا نقولها يا رسول الله فقهوا فقه الدرس فقه الدين رضي الله عنهم أجمعين النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الدعاء بهذا الحديث العظيم حديث في مسند الإمام أحمد بسند جيد وهو التوسل أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك هذا الحديث العظيم يفرج الهم بوعد النبي صلى الله عليه وسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم حديث في البخاري أيضا أيها الإخوة الكرام حديث تفريج الكرب كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وفي رواية للنسائي وصححها الحاكم عن علي لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وأمرني إن نزل كرب أو شدة أن أقولها وتلك الكلمات لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم كلمات تفريج الكرب كلمات تفريج الهم كلها معرفة بأسمائه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلا بل إن الأسماء الحسنى أصل كل شيء ولك أن تتخيلي أصل كل شيء نعم والدليل قال سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وقال صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء فإن الله هو الأول فلم يسبقه شيء وكل شيء دونه إنما هو من خلقه ومن ثمرة أفعاله ومن آثار أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى يقول الإمام القيم رحمه الله وكما أن كل موجود سواه فبإيجاده سبحانه فوجود من سواه تابع لوجوده جل علاه تابع الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى فكذلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه فالعلم بأسمائه تبارك وتعالى وإحصاؤها أصل لسائر العلوم فمن أحصى أسمائه كما يقول المخلوق ص جميع العلوم إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم لأن المعلومات هي من مقتضاها هي من مقتضاها ومرتبطة بها مرتبطة بالأسماء والصفات فهي أصل كل موجود أعطيكم بعض الأمثلة على ذلك الكلام للإمام ابن القيم يقول الإمام ابن القيم كل موجود كما أن كل موجود سواه فبإيجاده جل في علا فوجود من سواه تابع لوجوده وتلك الأمثلة الأصل في الخلق أن الله هو الخالق فلا يوجد خلق غير خلقه ولا يوجد خالق سواه قال سبحانه الله خالق كل شيء يبقى الخلق كلهم السماوات والأرض والجبال والبحار الجماد والدواب الحياة كلها الجن والإنس كلها خلق من خلق الله فالأصل في الخلق أن الله هو الخالق اسم أيضا من أسماء الله الأصل في الخلق أن الله خالق كل شيء كما قال في سورة الرعد الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى والأصل في الرزق أن الله هو الرزاق قال سبحانه في سورة الذاريات إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى وجل في علاه فهو الرزاق ولا رزاق سواه وكل رزق إنما هو رازقه جل في علاه وما من عطاء إلا وهو الذي أعطاه سبحانه وتعالى قال تعالى على لسان نبيه موسى ربنا, ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه يا الله سبحانك يا ربي سبحانك ما عبدناك حق عبادتك والأصطف الرحمة أن الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم فكل رحمة مشتقة من رحمته فها هي الرحم قد اشتق, قد اشتق اسمها من اسم الرحمن قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى أن الرحمن وهي الرحم شققت لها اسما من اسمي إخوتاه اخوتا كل ما نراه من رحمات بين الخلائق ليست الا اثار رحمة واحدة لرب الارض والسماوات سبحانه وتعالى وجل في علاه ايضا كل مغفرة الأصل في المغفرة أن الله هو الغفار وهو الغفور سبحانه وتعالى قال جل في علاه ومن يغفر الذنوب إلا الله وكل عفو ومغفرة إنما يكون من مغفرة الله وعفه وعفوه سبحانه وتعالى وهو الذي علم عباده كيف يعفون ويغفرون قال تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم أيضا لنعرف ولنتمتع بتلك الأسماء معرفة الله بأسمائه وصفاته هي أصل خشيته تبارك وتعالى يقول الإمام الكبير والصحابي الجليل عبد الله بن مسعود إنما العلم الخشية فمن عرف أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته جل في علاه يجعله الله سبحانه وتعالى أكثر خشية بل يرزقه الخشية إن العلم بأسماء الله جل ثناؤه وصفاته ومعرفة معانيها يحدث خشية ورهبة في قلب العبد فمن كان بالله أعرف فهو منه أخوف ومن كان بالله أعلم كان على شريعته أقوى احفظوا, احفظوا تلك الكلمات التي كان يقولها علماء السلف فمن كان بالله أعرف فهو منه أخوف ومن كان به أعلم كان على شريعته أقوى قال سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء أي إنما يخشى العلماء العلماءهم الذين يخشون الله سبحانه وتعالى هم أكثر الناس معرفة بالله فهم أكثر الناس خشية من الله سبحانه وتعالى جل في علاه أيضا من عرف الأسماء الحسنى كما ينبغي فقد عارف كل شيء أيها الأحبة أيها الإخوة في الله إن أسماء الله الحسنى كلها, كلها حسنى بل كلها حسن وبركة ومن حسنها أنها تعرفك بكل شيء على حقيقته من غير إفرات ولا تفريط فمن عرف أن الله عز وجل هو الخالق عرف أن كل ما دونه مخلوق فلم يخف من أي مخلوق بل خاف من الخالق فيخوف الله منه المخلوق قال سبحانه الله خالق كل شيء ومن عرف أن الله عز وجل هو الرزاق علم أن كل ما دونه مرزوق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وكذلك يعلم أنه لا يملك الرزق سواه سبحانه قال تعالى ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله أإله مع الله ومن عرف أن الله تبارك وتعالى هو الملك عرف أن كل ما دونه مملوك قال سبحانه ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء ولذلك قيل من عرف ربه فقد عرف نفسه فلولذلك قيل من عرف ربه فقد عرف نفسه ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء ومن عرف أن ربه بالغني غني هو الغني سبحانه وتعالى عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى عرف نفسه بالفقر قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد نحن فقراء إليك يا الله فاغننا يا أكرم الأكرمين اغننا بمعرفتك يا أرحم الراحمين ومن عرف ربه بالبقاء عرف نفسه بالفناء قال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ومن عرف الله بالعلم ومن عرف الله بالعلم عرف نفسه بالجهل قال تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون والله يعلم وأنتم لا تعلمون وحين ركب الخضر مع موسى عليهما السلام السفينة نظر إلى عصفور قد نقر في البحر نقرة أو نقرتين فقال الخضر لموسى عليهما السلام ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص أو ما نقص هذا العصفور من هذا البحر انظروا أخوتاه علم الله سبحانه وتعالى عليم بنا والله خبير بما يصلحنا سبحانه وتعالى فمن عرف الله عز وجل بأسماء الحسن وصفاته العلا علم أنه بالكمال موصوف وبالإحسان والجمال والجلال معروف وعرف أيضا نفسه بكل نقص وعيب إلا, إلا أن يرزقه الله سبحانه وتعالى كمال الإيمان ويصلحه بالأعمال الصالحات فيورث له ذلك عبودية صادقة بالانكسار بين يد الجبار سبحانه وتعالى فيذل لعزته ويخضع لقوته سبحانه وتعالى ولذلك كان دأب الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذل والانكسار لله سبحانه وتعالى والدعاء لله سبحانه وتعالى بالعبودية والانكسار له بالذل والعبودية كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد لربه فيقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فلما عرف أن الله هو ربه وإلهه وهو خالقه عرف نفسه بعبوديته له أيها الإخوة أيها الأخوات فقال وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وقال إذن صلى الله عليه وسلم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب الدعاء الأول اللهم أنت ربي هذا الدعاء من أعظم الأدعية النافعة للعبد فهو سيد الاستخفار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري من حديث شداد بن أوس سيد الاستخفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث من أعظم الأحديث في باب فضائل الأعمال فيقول صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الحديث من قالها أي تلك الكلمات صباحا وهو موقن بها فمات قبل أن يمسي دخل الجنة ومن قالها مساء وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح دخل الجنة كلمات بسيطة كلمات عظيمة كلمات عالية تمس القلب بل تكون بيقين من القلب يدخلك الله بها الجنة مرة صباحا ومرة مساء مرة واحدة في الصباح والمساء يكون السواب أن إذا متنا على تلك الطاعة على ذلك التوحيد على ذلك الدين العظيم ونحن نقول تلك الكلمات بيقين من القلب وهو معرفة الرب العلي بأسمائه وصفاته والاعتراف بالذنب والزلي له سبحانه وتعالى نكون من أهل الجنة أيضا دعاء الاستخارة دعاء من أعظم الأدعية التي تبين. صلة العبد بربه وتوكله على ربه حديث جابر بن عبد الله كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة في كل الأمور كما كان يعلمنا الآية من القرآن فكان يقول صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الصحابة ذلك الدعاء دعاء الاستخارة أن يقول العبد إذا أراد أن يستخير الله سبحانه وتعالى في أمر من الأمور أي كان ذلك الأمر أن يصلي ركعتين الله سبحانه وتعالى ثم يقول اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم أن تعلم الغيوب اللهم إن كان فعلي هذا الأمر ويسمى أمره إن كان فعلي هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي أمر عاجله أجله فيسره لي وقدره لي وبارك لي فيه وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي أمر عاجله وأجله فاصرف عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به هذا الدعاء دعاء الاستخارة كله دعاء اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم انت علام الغيوب دعاء باسماء الله الحسنى وصفاته العلى ايضا من فضائل تلك الكلمات العظيمة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى خصن الظن بالله وهو أصل التوكل هو أصل التوكل كما كان نبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر حينما قال له لو نظر أحدهم أسفل قدميه لرآنا فقال المصطفى ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فيجعل القلب دائما بيقين على نصرة الله سبحانه وتعالى أيضا أسماء الله سبحانه وتعالى تجلب الخير وتدفع الشر فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسمع العليم ثلاث مرات فيذره شيء كلمات بسيطة بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء اخوتاه لا اريد ان اطيل عليكم في هذه الفضائل العظيمة ونكملها مع بعض الاسماء وندخل مع هذا الاسم العظيم اسم الله الشافي الذي اردت ان ابدأ تلك السلسلة مع حضراتكم مع اسماء الله الحسنى وصفاته العلا وأبدأ باسم الله الشافي لما في الابدان من امراض ولما في النفوس من احزان فاسم الله الشافي دائما تتعلق القلوب بمن يشفيها تتعلق القلوب دائما بالله سبحانه وتعالى الشافي الذي لا شافي الا هو سبحانه وتعالى ومعنى الشفاء لغة هو البرء من المرض الشفاء لغة هو البرء من المرض والشفاء في حق الله سبحانه وتعالى المعنى الشرعي أن الله سبحانه وتعالى يشفي الصدور عن الشبه والشكوك ومن الحسد ومن الغلول ويشفي الأبدان سبحانه وتعالى من الأمراض والآفات لا يقدر على ذلك غيره سبحانه وتعالى ولا يدعى بهذا الاسم سواه سبحانه وتعالى يبقى الله جل في علا يشفي الصدور من الشبه ومن الشكوك من الوساوس ومن الحسد ويشفي الأبدان سبحانه وتعالى من الأمراض ومن الآفات ومن الهلكات لا يقدر على ذلك غيره جل في علاه فالطبيب لا يستطيع أن يشفي ولا الدواء يشفي ولا أحد يشفي بل هي أسباب والله قد يجعلها سببا تفيد او تصل بالمريض الى الشفاء وقد لا تكون سببا من اسباب الشفاء حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى جل في علاه ولذلك هذا الحديث هذا الاسم اسم الله الشافي ورد في حديث في البخاري ومسلم ورد من حديث عيشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى مريضا او اتي به اليه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا أتى مريضا سواء بيعود صلى الله عليه وسلم أو أوتي به بذلك المريض إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقيه ويقول صلى الله عليه وسلم أذهب الباس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما والدليل من ثبت هذا الاسم اشف وأنت الشافي اشف وأنت الشافي فالشافي هو اسم ثابت من البخاري من حديث النبي صلى الله عليه وسلم سابت في السنة النبوية المطهرة الصحيحة وهو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى لا يدعى بهذا الاسم ولا يتسمى بهذا الاسم سوى الملك سبحانه وتعالى وجل في علا من أثار الإيمان بهذا الاسم الكريم أولا أنه لا شافي إلا الله لقاعدة أنه لا شافي إلا الله فإن الشفاء من الأمراض لا يحدث بالطبيب وخبرته ولا بالدواء وقوته إنما يحدث بإذن الله سبحانه وتعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وإلى هذا أشار جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم حينما عاده في مرضه فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن جبريل أت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت قال نعم نبي صلى الله عليه وسلم مريض فأتاه بعث إليه بعث الله جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم يقول جبريل يا محمد اشتكيت قال نعم قال وهو يرقيه جبريل وهو الملك أفضل الملائكة يرقي أفضل البشر فيقول له صلى الله فيقول جبريل للنبي وهو يرقيه بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر ومن شر كل كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك يا محمد اشتكيت؟ قال نعم قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفسي كل نفس ومن شرم كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك يباب اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي اللهم رب الناس اذهب الباس اشف وانت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وكان يرقي جبريل النبي بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفسه كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك فجبريل هو خير الاطباء من الخلق من الملائكة لأنه يعالج بالوحي والمريض هو خير الناس جبريل خير الأطباء من الملائكة والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير الناس صلى الله عليه وسلم فكان يرقيه بقوله الله يشفيك أي أن الرقيه مني ولكن الشفاء كله من الله وحده سبحانه وتعالى وجل في علاه أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء بارئ بإذن الله عز وجل فإذا أصيب دواء الداء أي الدواء ده بتاع الداء ده بارئ بإذن الله أي بارئ المريض فكم من مريض عوفي بإذن الله بعدما عجز الأطباء أمام مرضه وكم من طبيب أصيب بالمرض الذي كان يداوي منه الناس وكان فيه هلاكه ولم يجد من يداويه سبحانه وتعالى هو الشافي جل في علاه كل المريض عوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك كل الصحيح يموت لا من علة من بالمنايا يا صحيح من دهاك كل الطبيب تخطفت يد الردى يا شافي الأسقام من أرداك أيضا إخوتاه المرض جند من جنود الله سبحانه وتعالى هو يخلقه جل في علاه فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق صالحين لعبادته وصحح أبدانهم للقيام بذلك وأسبق عليهم نعمه ظاهرة وباطنة سبحانه وتعالى لعلهم يشكرون فإن أطاعوا زادهم وإن عصوه عاقبهم سبحانه وتعالى قال سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد فالعقاب أي المرض عقاب من الله سبحانه وتعالى يعاقب به, به العصاه سبحانه وتعالى وقد يبتلي به الله سبحانه وتعالى الصالحين لرفعة درجتهم او لتكفير سيئاتهم ولذلك فان المرض رحمة من الله بالمؤمنين فان الله يرحم به عباده المؤمنين فيغفر لهم به الخطايا ويرفع به الدرجات ويسكنهم الجنات ومن أدلة ذلك اولا ان المرض او الاتلاء عموما هو مغفرة للذنوب من أدلة ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذا ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا والوصب وهو المرض ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته يقول ابن مسعود دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا قال أجل إنني إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك أن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذا شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئات كما تحط الشجرة ورقها فالابتلاء مغفرة للذنوب أيضا هو نجاة من النار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عاد مريضا ومعه أبو هريرة ومعه أبو هريرة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر إن الله عز وجل يقول ناري أصلتها على عبدي المؤمن في الدنيا لتكون حظه من النار في الآخرة أيضا المرض المريض يظفر بمعية الله سبحانه وتعالى المريض يظفر بمعية الله سبحانه وتعالى إخوتي ركزوا معي في هذا الحديث حديث الله ماتع حديث جميل لنعلم أن المبتلى أو المريض يكون الله قريبا منه سبحانه وتعالى فعن أبي هراري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان مريض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده سبحان الله عيادة المريض وزيارة المريض لا تتركوها إخوتاه لا تتركوها فالمريض قريب من الله قريب بالذل والانكسار والدعاء لله سبحانه وتعالى أيضا الابتلاء الابتلاء أو المرض هو نعمة من الله سبحانه وتعالى وسبب من أسباب دخول الجنة يقول أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته عنهما الجنة وحبأوا حبيبتيه أي عينيه وذلك حينما يقدر الله البلاء ولكن لا نتمنى البلاء لا نتمنى البلاء أي إخوتا فالبلاء حينما يقع فهو منحة من الله فهو يريد الله ليرفع العبد سواء بالمغفرة سواء بالأدخول الجنة سواء برفعة الدرجة في الجنة ولكن لا نتمنى البلاء لا نتمنى المرض لا نتمنى ذلك أبدا فهذا واضح في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا نتمنى لقاء العدو ولا نتمنى وقوع البلاء ولكن إذا وقع البلاء فلنعلم أن ذلك, أن ذلك إنما ابتلاء من الله ابتلاء من الله يريد الله ليغفر لنا او ليدخلنا الجنة او ليرفع الدرجات او ليجعلنا نمشي على الارض وليس علينا خطيئة ولذلك انظروا الى تلك القصة سيدنا ابن عباس رضي الله عنه يحكي تلك القصة فيقول لعطاء ابن ابي رباح يا عطاء الا اريك امرأة من اهل الجنة فقلت بلى قال هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف فدع الله تعالى لي قال إن شئت صبرتي ولك الجنة وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك فقالت أصبر فقالت إني أتكشف يا رسول الله فدع الله ألا أتكشف فدع لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت بعد ذلك تسرع ولا يتكشف منها شيء ايضا عيادة المريض، عيادة المريض لها فضل عظيم فضل عظيم يعني لنعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم قال ما من مسلم يعود مسلما غدوة الا صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسي وان عدو عشية عشية يعني اخر النهار وغدوة اي اول النهار ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس الغدوة هي ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس والعشية هي آخر نهار فيصلي عليه الملك يصلي عليه سبعون ألف ملك حين حتى يمسي وإن عاده عشية صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة أيضا الابتلاء قد يكون رفع للدرجة لمرتبة الشهداء فقال صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطون والمطعون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله بل قال صلى الله عليه وسلم المطون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمطعون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة المرأة تموت بجمع أي تموت وهي حامل تكون حامل فهي شهيدة أيضا المرض عذاب لمن عصي الله سبحانه وتعالى من يعمل سوءا يجز به عقاب من الله سبحانه وتعالى كما قلنا قد يقوب هذا الابتلاء عقاب عقاب للعاصي ليريد الله سبحانه وتعالى منه أن يعود, أن يعود ويرجع إلى طريق الله المستقيم وقد يكون ابتلاء للفعة للفع للفع للفع الدرجات لتكفير السيئات ولذلك فإن الإنسان حينما يصبر على البلاء ويحمد الله سبحانه وتعالى ويرجع نفسه يرجع نفسه يشوف زنوبه زنوبه الذنب اللي خلى الله يعاقبني بهذا الذنب أو بهذا العقاب الشديد أو بهذا المرض فيرجع إلى الله سبحانه وتعالى فيكافئه الله سبحانه وتعالى ويبدل سيئاته جل في علاه حسنات بل ويرفع درجته بل ويغفر له سبحانه وتعالى ويحبه سبحانه وتعالى ايضا ايضا هناك أسباب للعقوبة, في اسباب للعقوبة يعني احنا لما نعرف ان الله سبحانه وتعالى هو الشافي فهو الشافي من الامراض وهو الذي يجعل بعض العقوبات عقوبة للناس فهو الذي يرفع الامراض سبحانه وتعالى ويرفع الابتلاءات وهو الذي يقدر البلاء والمرض ويقدر العقوبة سبحانه وتعالى. طب هي ايه أسباب العقوبة اللي تخليني دائما بعيد بعيد عن عقوبة ربنا سبحانه وتعالى بعيد عن عن عن معاقبة الله سبحانه وتعالى لي. انظروا إخوتي إلى أسباب العقوبة بالامراض منها ظهور الفواحش. اعزنا الله وحافظا نساء المسلمين من كل سوء عن ابن عمر عن ابن عمرو. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأوجاع إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم يا الله لم تظهر الفواحش وهي الزنا في قوم قط حتى يعلنوا بها يجهروا بها إلا فشى فيهم الأوجاع الأوجاع هي الأمراض والأسقام إلا فشى فيهم الأوجاع التي لم تكن في أسلافهم من قبل أيضا الظلم دعوة المظلوم إنسان قد يظلم إنسان فيبتلى يبتلى. فمن أعظم الأسباب التي تصيب الإنسان بالأمراض أو بالابتلاءات أن يدعو المظلوم على من ظلمه بأن يبتلى قال صلى الله عليه وسلم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب واتقه دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب وقد انتقم الله سبحانه وتعالى من بعض الكافرين والعصام يعني التاريخ يشهد أن الله سبحانه وتعالى انتقم من الكثير كثير من الطغاة سواء كانوا من الحكام أو سواء كانوا من الظالمين أو سواء كانوا من هؤلاء أو هؤلاء أو من الفسق أو من الفجار فها هو أبو لهب لعنه الله وهو الذي نزلت فيه سورة المسد أخذ الله جل جلاله أبا لهب بمكة إذ أصابه بمرض خبيث يقال له مرض العدسة وكان ذلك يوم هزيمة المشركين ببدر فما أن بلغه خبر هزيمة قومه حتى أصب بمرض العدسة فمات شر فمات أبو لهب شر حتى إنهم لم يقدروا على تغسيله فصبوا عليه الماء من بعيد من شدة الرئيحة الكريهة التي تفوح من جسمه كان جسمه ينسلخ ويتساقط سبحان الله عاقبه الله سبحانه وتعالى وهو في طريقه إلى جهنم وبئس المصير وكذلك الأمثلة من التاريخ الكثيرة لا أريد أن أطيل في هذا المقام أيضا من الأثار الإيمانية بهذا الاسم وهو وجوب التداوي أو الإنسان دائما إخوتاه لابد أن يعلم أن ما أنزل الله سبحانه وتعالى داء إلا وأنزل له دواء. فإن الله هو الشافي كما قلنا وقد جعل الشفاء في أسباب أنزلها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي بها وبغيرها ومن أسباب التل ومن أسباب الشفاء المشروعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباد الله يا رسول الله قال أحد الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنا تداوى يعني نتداوى نأخذ بالدواء يا رسول الله قال نعم يا عباد الله تداو فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد قال وما هو قال الهرم والأخذ بالأسباب في التداوي من الأمراض بأسباب الشفاء لا يناف التوكل بل هو من حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى يعني الأخذ بأسباب التداوي من الأمراض هو لا يناف التوكل تماما بل هو من حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى ولذلك فإن التوكل كما قال الإمام ابن القيم هو لب التوحيد هو إنسان يصل إلى كمال التوحيد يصل إله بالتوكل والأخذ بالأسباب الشرعية في كل الأمور لا ينافي التوكل بل هو من حسن التوكل على الله ومن كمال التوحيد إذ أنه يأخذ بالأسباب وهو يعلم أنها لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله ولا ترد ولا ترد شيئا من قدر الله سبحانه وتعالى يعني التوكل إخوتي هو صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع الاخذ بالاسباب الشرعية ده هو التوكل معنى عظيم صدق اعتماد القلب على الله سبحانه وتعالى مع الاخذ بالاسباب الشرعية يعني انا هروح للطبيب علشان اأخذ بهذا السبب الطبيب سبب والدواء سبب ولكني اعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الشافي وتلك أسباب قد تكون سببا في شفاء امتة باذن الله وقد لا تكون سببا ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يشفي بسبب وبدون سبب سبحانه وتعالى وجل في علا أيضا منع النبي صلى الله عليه وسلم أن نتداوى بشيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى فعن أبي الدرداء, عن أبي الدرداء مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الداء والدواء فتداو ولا تتداو بحرام لا تتداو بحرام وقال ايضا في حديث اخر صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل في حرام شفاء إن الله لم يجعل في حرام شفاء وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم ولذلك حينما أتى رجل لابن مسعود رضي الله عنه فقال إن أخي مريض اشتكى بطنه وإن وإنه نعت له الخمر أفأسقية يعني الرجل رايح لسيدنا الله ابن مسعود بيقول له يعني الطبيب وصف لي الخمرة إنه يأخذ كأس مثلا من الخمر لأنه اشتكى ببطنه أفأسقية قال الله ابن مسعود سبحان الله وهو يتعجب ما جعل الله شفاء في رجس أي في حرام إنما الشفاء في شيئين العسل شفاء للناس والقرآن شفاء لما في الصدور أيضا من الآثار الإيمانية لهذا الاسم العظيم اسم الله الشافي أن الله ليس كمثله شيء في الشفاء سبحانه وتعالى وهي قدرة الله على الشفاء فالله سبحانه وتعالى يشفي كما قلنا بسبب وبدون سبب بل وبضد السبب الله سبحانه وتعالى يشفي بسبب وبدون سبب وبضد السبب سبحانه وتعالى وجل في علاه أيضا علم الله للداء والدواء يعني الطبيب مهما كان الطبيب يعني خبيرا لا يعلم الدواء فهو يتوقع بخبرته أن هذا المرض له دواء كذا فقد يشفى المريض وقد لا يشف المريض ولكن الله سبحانه وتعالى هو العليم يعلم الداء, الداء يعلم الدواء لكل داء سبحانه وتعالى وجل في علاه فمن أسمائه العليم والخبير جل في علاه ولذلك يقول إبراهيم الخليل عليه السلام الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين سبحانه وتعالى وجل في علاه أيضا ليس كمثله شيء في الشفاء شفاء الله سبحانه وتعالى منوش أصار جانبي ولا لي مضعفات ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اشفي أنت الشافي لا, لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما يعني شفاء لا يبقى معه أي مرض أو أي أثر للمرض أو أي مضاعفات أخرى من الأمراض الله سبحانه وتعالى حينما يشفي يشفي شفاءا تاما سبحانه وتعالى وقد يكون الشفاء من الابتلاء طبعا شفاء من ابتلاء طبعا حديث يعني الثلاثه من بني اسرائيل الأبرس والاقرع والاعمى حديث يعني معروف لا أريد أن أقصه فهو معروف حديث متفق عليه تلا الله سبحانه وتعالى يعني الرجل رجل بالبرص ورجل بالقراع ورجل بالعمى ثم ابتليهم سبحانه وتعالى فشفاهم وأعطى كل واحد منهم أشياء كثيرة من نعمه سبحانه وتعالى فكان ذلك ابتلاء فلم ينجو من هذا الابتلاء إلا واحد منهم فقط وسقط البائي في الاختبار أو في, او في هذا الامتحان الذي امتحنهم الله سبحانه وتعالى ايضا اخوتاه نأخذ بعض اسباب اسباب الشفاء اسباب يعني الملموسة سواء كانت من الرقية الشرعية او سواء من الاشياء المادية التي يبينها النبي صلى الله عليه وسلم وأركز دائما على الروقية الشرعية فالروقية الشرعية من الأشياء البسيطة جدا يعني كثير خاصة من النساء من مثلا يسأل بعض الدعاء أو المشايخ يعني عاوزين حد يقرأ علينا القرآن أو أخت مثلا مريضة بمرض نفسي أو مرض عضوي أو بسحر أو بعمل أو بأشياء من, من, من ذلك يطلبون دائما أو يطلب كثير من النساء دائما أحد متخصص يقرأ عليهم يعني فأقول وبإذن الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بتلك الكلمات أن الروقة الشرعية يعني من البساطة بمكان يعني ودائما النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبين شيء فيه من فعل الأمة لا يكون قاصرا على أحد شيء ده قد يستطيع كل واحد منا أن يتعلمه خاصة الأسباب الشفاء ومنها الروقة الشرعية خاصة بالقرآن وبالسنة فروقة الشرعية من البساطة بمكان يعني الصحابة كانوا بكل واحد يرقي الأخو من الصحاب الصحبيات كانوا بيرقوا الصحبيات إخوات إخوتهم وهكذا فروقة الشرعية كما يقول العلماء هي من القرآن ومن السنة رقصعية مدلة من القرآن ومن السنة فالقرآن كله شفاء يقول الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدا وشفاء بل القرآن إيه القرآن شفاء للمؤمنين من جميع الأمراض ولذلك يقول الإمام القائم رحمه الله يبين أن القرآن يقول فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء من جميع الأدواء يعني من جميع الأمراض القلبية قلبية نفسية روحية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة يا سبحان الله وما كل أحد يوفق للاستشفاء به كل واحد وما كل أحد يوفق للاستشفاء به وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستفاء لشروطه لم يقاومه الداء أبدا وكيف تقاوم تقاوم الأدواء أي الأمراض كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها او على الارض لقطعها طب نيجي ناخد كلام الامام القيم كده بالراحة الامام القيم بقول ايه والقرآن طبعا هو يعني لب الروح الشرعية يقول امام القيم رحمه الله فالقرآن فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الادواء الأمراض القلبية والبدنية وادواء الدنيا والاخرة أمراض برضو الدنيا أو المشاكل اللي موجودة في الآخرة إن القرآن بيعلمنا كيف ننجو من النار كيف ننجو من الحساب وهكذا وما كل أحد يوفق للاستشفاء به يعني كل الناس قد يوفقوا للاستشفاء به وقد يوفقوا بس إيه لازم ياخدوا إيه لازم ياخدوا بأحسن التداوي أو لازم في شروط, شروط للتوفيق حتى يوفق الإنسان لهذا الاستشفاء به لابد ان يأخذ بتلك الاسباب التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لنا من الطاعة من الصدق التام والقبول التام له والاعتقاد الجازم بالقرآن الاعتقاد يعني في ناس يقول لك طيب نجرب الروقة الشرعية طيب نجربها يعني يمكن مش نخسر حاجة لا لازم يكون عنده يقين يقين بالقرآن لا قبول تام بالقرآن عنده صدق عنده حب لربنا سبحانه وتعالى قد يصاب احد اي حد من المسلمين اخت او اخ بمرض بسحر ب... باي شيء ما فيش مشكلة تماما لكن القضية هنا قضية الإنسان لابد ان يعلم ان القرآن ان الروك الشرعية كلها خير وفيها الخير وعنده يقين ان ربنا سبحانه وتعالى يشفيه بهذا باذن الله سبحانه وتعالى فيقول الامام ابن القيم واذا احسن العليل التداوي به إذا أحسن المريض يعني التداوي بالقرآن ووضعه على دائه بصدق وإيمان شوف حضرتك بصدق وإيمان وقبول تام قبول من القلب واعتقاد جازم يا الله يقين واستفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها طيب نشوف بقى القرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كيف يرقي النبي صلى الله عليه وسلم فتحكي لنا أمنا عائشة رضي الله عنها فتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه النفس وهو النفخ مع الريق القليل النفخ النفس ده نفخ كده مع ريق رزاز رزاز طالع من الفم قليل جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وينفث يطلع من فمه الشريفة ريق قليل قليل كده على نفسه او على يده ويمرر يده على مكان الالم فتقول امنا عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات معوذات التلاتة اللي هي سورة الإخلاص كله والله وأحد وسورة الفلق وسورة الناس لو قلنا المعوذتين يبقى الفلق والناس لو قلنا المعوذات يبقى التلاتة الإخلاص والفلق والناس فلما ثقل صلى الله عليه وسلم تعباء ما أديرش يعمل كده كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيده نفسه لبركتها صلى الله عليك وسلم يا رسول الله الإمام الزهري يعني إمام الدنيا في الحديث سئل كيف ينفث الإنسان إن ينفث إزاي عشان نتعلم قال ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه يعني إيه الإنسان كده بيقرأ القرآن يقرأ المعوذات الثلاثة وينفث على يديه الرزاز ده يجي على دي كده ثم يمسح بهما وجهه يعني الإنسان بيعمل كده لنفسه أو يمسح بتلك اليد وجه المريض أو المكان الذي يتألم منه المريض وعن عائشة رضي الله عنه قالت أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أن يسترقى من العين صلى الله عليك وسلم يا رسول الله وقال صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا وعن عائشة رضي الله عنها قالت أن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتك الإنسان بشيء منه أو كان به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا ووضع وهو أحد رواه سببته على الأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى ده برضو دا نوع من أنواع الرقية ولكن المشهور النفس, مشهور النفس وإن كان المرض من العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استغسلتم فاغسلوا يعني إيه وإذا استغسلتم فاغسلوا يعني مثلا أخت مثلا من غير ما تقصد حسدت أختي تانية فعلمة من ذلك يعني قالت مثلا عليها كلام جميل بدون أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أو بدون ما تبرك اللهم بارك ما شاء الله لا إلا بالله وإحنا دائما, دائما إخوتا الإنسان دائما يحافظ على أخي العين حق وكل واحد فينا في قدر من الحسد قد يكون موجود في قلبه طبيعة البشر يعني ده مش, مش شيء مرضي لكن طبيعة البشر وتفاوت من إنسان لإنسان حسب باقي القلب وحسب النقاء وحسب الصفاء اللي موجود في القلب فالإنسان دائما حينما يرى أي شيء يعجبه حتى لا يؤذي الآخر ممكن يؤذي ابنه يعني في في بعض الاشياء اللي حدثت بالفعل يعني احد المشيخ كان بيحكي انه كان بيرقي احد الاطفال وكان الطفل ده يعني في شدة من المرض الشديد واكتشف الاخر ان اللي حسده هو والده فحينما أخذ ماء الوالد وغسل الطفل وغسل الطفل بهذا الماء شوف يا بإذن الله يعني الإنسان ممكن يحسد ابنه يحسد أخوه الأخت ممكن تحسد أختها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا أعجبك إذا أعجبنا شيء نقول إيه ما شاء الله لقوت إلا بالله اللهم ذلك ودائما الإنسان يدعو لأخيه أو لأختي ليه؟ لأن الإنسان يدعو لأخيه المسلم يقول له الملك ولك بمثل ده شيء عظيم جدا. الإنسان لما يشوف اخوه أو أخته على يعني على طاعة أو ربنا فتح عليه فتح من الفتوح ما يحسدوش. بيقول ده لا ده ما يستهلكي. يا ده ده ده, ده الب الأخت دي عملة كذا وكذا. لا ما يقولش كده لا ده يبقى هنا في مرض في القلب. الإنسان دائما الرقيق الطائع المحب لإخوانه ولإخواته دائما يقول ما شاء الله ربنا يعينها ربنا يعينه ربنا يفتح له أكتر و ربنا يثبته ربنا يبارك فيه ربنا يحفظه وهكذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوا طب نرجع للرقية الشرعية عشان ما ندخلش في أشياء أخرى ودي أيضا من الرقية بس دي مش من من القرآن والسنة دي دي جزء استعمال السنة المادية وهي الماء الحاسد في علاج المريض طيب نرجع تاني للقرآن وبعدين نبدأ نرجع لموضوع العين ده ان كان عندنا وقت ان شاء الله كيف الغسل ان شاء الله بإذن الله يعني هبين لكم ان شاء الله لو عندنا وقت النهاردة كيفية الجزئية دي بإذن الله بس عشان ما اخرجش عن الكلام عن الرقي الشرعية القرآن والرقي الشرعية طبعا احنا قلنا الرقي الشرعية وهي مدلة من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم على انها رقية زي ايه مثلا زي مثلا صورة الفاتحة طيب نرجع تاني ناخد حديث سيدنا ابن عباس مرتين مرة تانية. العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين واذا استغسلتم فاغسلوا طبعا في قصة معروفة جميلة قوي القصة دي بتعلمنا الموقف يعني قصة دي صحابي من الصحابة رأى صحابي اخر فنعته فاعجبه جلد الصحابة ده فتكلم بكلمات يعني ما رأيته جلدا مخبأة مخبأة مثل هذا الجلد الكلمات بعض الكلمات كده لتقول إيه, يعني ايه الجمال ده ما شفتش جلد اجمل من الجلد ده اروع من الجلد ده وهكذا مثلا فوقع هذا الصحابي صريعا فالصحابة ذهبوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم او امر ذلك الصحابي الذي قال تلك الكلمات اللي هو حسده فامره ان يغتسل وان يؤخذ الماء المتبقي او الساقط من الغسل يبقى اللي بيحصل ايه الانسان بيختسل تمام والماء اللي بيتساقط من الجسم ده يبقى بيحط مثلا تحته طست كده مثلا أو, أو, أو, او حلة كبيرة او مثلا اغطاء كبير من البلاستيك ويقف فيه ويصوب الماء على رأسه وعلى جسده الماء اللي نازل من, من على الجسد ده الماء ده بيعطيه للمحسود اللي هو حسده فيصب المحسود هذا الماء على رأسه وعلى جسده يختسل بيبقى ولو كان مسروع يعني ان كان مثلا هذا المحسود ده مغمع عليه ان احد الاخوة مثلا او الاخوات تصب على اختها مثلا هذا الماء على رأسها وعلى جسدها فتشفى بإذن الله الكلام ده مجرب يعني بشكل كبير جدا سواء كان في عهد الصحابة أو في كل الأزمنة يعني كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون عندنا يقين وأنا شخصيا يعني كان لي تجربة في هذا في هذه النقطة ومشاء الله لا إلا بالله كان لها يعني الفرج الكبير الماء حينما يأخذ أو تأخذ الأخت ماء الأخت اللي حصلتها بتشفى بإذن الله في ثواني مش محتاجة أي شيء تماما تماما طيب في إشكالية الإشكالية إيه طب إزاي الأخت تقول لأختها يعني أنا ممكن أخذ ماء الغسل بتاعك أنا ممكن أخذ مثلا آه في نقطة تانية يا جماعة إن برضو لو الإنسان مش هيختسل ممكن ناخد الماء المتساقط من وضوءه من الوضوء نفسه يعني يتوضى أختي كده تتوضى إيه إيه والماء المتساقط يبقى فيه تسط تحتها كده الماء ده بيتساقط في إيه في في حلة أو تسط ثم يأخذ المحسود الماء ده ويصبه على رأسه إيه وبقي جسده تمام يبقى إما الغسل الماء الغسل أو ماء الإيه أو ماء الوضوء كما قال العلماء طيب إيه إيه الموضوع محرج أنا هقول لي إزاي أختي اختسلي وأتلي المية او توضي وقتيل المية العلماء قالوا طيب لو ما قدرناش ده كله ممكن حتى الماء المتبقي من بعض اجزاء الجسد يعني الكلام ده اجازه ابن تيمية والشيخ ابن باز رحمه الله فقال ايه قال ممكن الماء اللي بيلامس جسد الاخت يعني انت محرجة مثلا انكتلوكي وطبعا مفيش حرك في الدين يعني احنا بنتعلم جماعة الدين ده ليه الدين ده دين عظيم يعني اخت مثلا قالت لاخت تانية مثلا أي كلمة جميلة فالأخت دي تعبت و... وجدت تفكر كده بجد بعد وقت لأت أني فعلا في أخت معينة قالت ليها إنها مثلا كذا ف... فحصل لها مرض فإيه المشكلة اللي أنا أروح أقول لها الأخت تقول لها أو أخت تانية وسيطة بينهم هما الاثنين تقولها والله إيه رأيك في أخت من أخواتنا تعبانة ما يمكن مثلا حد فينا حسدها إيه رأيك كده ما ناخد ماء الوضوء بتاعنا كله ون... ون... ونبديه للأخت دي وده احنا يعني الاخوه كتير جدا بيعملوا كده عشان ما يجرحوش حد وعشان ما يحرجوش حد رغم اللي يمكن احنا اامننا طبعا ايماننا مش زي الصحابة الصحابه يعني رسول الله عليه وسلم بيقول لهم ايه واذا استغسلتم فاغسلوا يعني ما فيش مشكله ان الاخت تقول لاختها ايه لو سمحتي انا عاوزه اخد ماء الوضوء بتاعك او ماء الغسل فيش اي مشكلة تماما لكن لو في حرج هنقول بقى في حرج ماشي مفيش مشكلة مشكله في حرج يبقى اخت من هي اللي هي عارفه ان في اخت تعبانه طيب تقول ايه يا أخوات احنا عاوزين دلوقتي في أخت من أخواتنا تعبانة ما يمكن حد فينا قل كلمة كده ايه رأيكم من طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبن نجيبها بايه بطريقة جميلة ايه رأيكم اما من طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم تمام وبالتالي آه آه كله يقوم يتوضى مثلا وناخد الماء المتبقى من الوضوء او كانوا في السعودية برضو بعض العلماء بيعملوا طريقة حلوة قوي ممكن كده ايه بعض الجلساء كلهم اللي فيه منهم الحاسد. يوم يوم جايبين مثلاً إيه حل فيها مية وكل أخ أو كل أخت مثلاً العدين سواء كان اللي موجودين المحسود ده أخ أو المحسود محسود أخت النساء مثلاً أعدا كلها مع بعض يكون مثلاً كل أخت تحط إدها في في الماء ده والماء المتبقي ينزل في في نفس إيه في نفس ال دي هي بدا برضو يجوز ممكن برضو ايه يستنفع بي ان شاء الله كما قال العلماء ان انا باخد اثار من اثار الجسد اثر من اثار الجسد او الوضوء طبعا والغسل افضل لكن انا قدرتش يبقى احنا عاديين كده هوت وفي شوية مية كده هوت كل اخت ايه كل اخت تحط ادها في المية وبعدين الاخت التانية دي تقوم حط المية دي في ازازة وتديها للاخت ناسا المريضة وتقول لها اختسلي بهذا الماء الاختي دي تختسل وتغسل و... و... جسمها كله بهذا الماء فتشفى بإذن الله سبحانه وتعالى تمام؟ يبقى الجزئية دي في أي شيء تاني بالنسبة للجزئية دي قبل ما انتقل لموضوع الرقية طيب بالنسبة للقرآن نرجع تاني للقرآن يبقى العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسباقته العين وإذا استغسلتم فاغسلوه طيب نرجع للقرآن القرآن ربنا سبحانه وتعالى جعل القرآن ان احنا نطبقه يعني القرآن عشان كده سيدة عيشة رضي الله عنها حينما سئلت عن اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما قلتش اخلاقه عظيمة اخلاقه جميلة اخلاقه كريمة وطبعا اخلاقه عظيمة وكريمة وجميل ولكن قالت في كلام بسيط قوي كان خلقه القرآن او كان القرآن يمشي على الارض طيب وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين كل هو للذين امنوا هدى القرآن من الآيات اللي في الرقية الشرعية وأنا يعني هل أخصلك الرقية الشرعية بطريقة جميلة جدا جدا وبسيطة جدا جدا أول حاجة هنأخذ القرآن هنأخذ القرآن أعظم سورة في القرآن من الرقية الشرعية وهي سورة الفاتح الحمد لله رب العالمين إلى آخر السور يبقى من الرقية الشرعية من القرآن الفاتح طيب وأيضا أعظم آية في القرآن وهي, وهي آيات الكرسي آية 255 من سورة البكرة أعظم آية في القرآن وهي آية الكرسي أيضا من الروحية الشرعية أيضا المعوذات الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل بشر لما سحر صلى الله عليه وسلم نزلت المعوذتين فكان صلى الله عليه وسلم لا يتعوذ إلا بهما بالمعوذتين وقل أعوذوا برب الفلق وقل أعوذوا برب الناس من أفضل الرقة الشرعية أيضا المعوذتين أو المعوذات وندخل معهم سورة, سورة الإخلاص بسورة الإخلاص وصورة الفلق وصورة الناس دي أيضا من إيه من الروح الشرعي أيضا من الروح الشرعية آخر أيتين من سورة البقرة وهي من أول آمان الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر الصور دي أيضا من الروح الشرعي والقرآن كله شفاء ممكن برضو آيات كثيرة جدا العلماء يعني ذكروها آآ آآ آآ وجربوها آآ في أمراض كثيرة من السحر والأعمال وما إلى ذلك وكان لها إيه؟ كان لها الدلالة الكبيرة في علاج آآ آآ المسحور أو في فك الأعمال وما إلى ذلك لكن أنا أقتصر على بعض الآيات والصور علشان ما نتشتتش وعلشان ما يتفرقش علينا الأمر الأمر بسيط جدا جدا أنا هاخد آية سورة الفاتحة هاخد أعظم سورة في القرآن هاخد معايا آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن هاخد معايا آخر آيتين من سورة البقرة أمان الرسول بما أنزل إليه من ربه هاخد معايا المعوذات الثلاثة الإخلاص والفلق والناس انا هاخد دولي معايا ودولي دائما اقرا القرآن وانفث على نفسي على يدي وامسح بهما على وجهي او انفث على يدي وامسح بهما على على المريض او على ما يعني يكون هناك ألم يعني مس في ألم في الجسد او ألم عند المريض امسح على على جسد المريض بهذه اليد التي ايه فيها بالريق الايه الريق القليل تمام طيب أيضا من السنة النبوية صلى الله عليه وسلم اه اه النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع على يده على يديه على المريض يده اليمنى اليد ايه اليد اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي وانت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ايضا دي ايه هذا الدعاء من الرقى الشرعيه دي من السنة بقى تمام طيب ايضا دعاء ايه دعاء سيدنا جبريل سيدنا جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له اشتكيت يا محمد قال نعم قال سيدنا جبريل قال ايه بسم الله ارقيك يبقى اليد اليمنى على الرأس تمام وانا بقول ايه بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شبه كل نفس او عين حاسد الله يشفيك بسم الله ارقيك يبقى دي ايضا من الرقية الشرعية طيب ايضا من الاحاديث النبوية الكريمة قوي الجميلة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الانسان ايضا اذا يعني كان هناك شيء في جسده من ألم طب يعمل إيه؟ الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم لمن كان عنده ألم في جسده أن يضع يده على ما يألم من الجسد ثم يقول بسم الله ثلاثا يقول إيه؟ بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات يبا بيحط إيد اليمين يعني مثلاً والنفرد مثلاً إنسان عنده صداع بضع يده اليمنى على رأسه ويقول بسم الله ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله وقدرته وفي بعض الرويات أعوذ بالله وعزته من شر ما أجد وأحذر تمام يبقى بيحط سبع مرات يبقى أول حاجة يقول بسم الله ثلاث مرات ثم يقول سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحذر ايضا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا عن سعد بن أبي وقصر رضي الله عنه قال عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب قال ايه يا سيدنا سعد الرسول قال ايه قال سيدنا سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اللهم في سعدا اللهم اش في سعدا إبدا دعاء جميل جدا برضو من باب الرقيا من باب الدعاء الدعاء أيضا من الروقية يعني الدعاء جماعة من الروقية يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سير عشاء بتقول إيه؟, إيه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوض بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب البأس في بعض رويات البأس وبعض رويات البأس والمرض إيش في أن تشفى لا شفاء إلا شفاء. شفاء شفاء لا, شفاء. لا, شفاء. لا يغادر سقمة. لا يغدر دعاء يبقى الدعاء ده من من إيه ده من من من الرقية الشرعية أيضا تقول مثلا الاخت تقول اللهم مش في فلانة اللهم مش في فلانة وتدعو وتدعو لها أو اللهم رب الناس إذا بالبأس إيش في الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما واليد أي اليد اليمنى بمسح بها وانا بقول حاطط ايدي كده على على على الجسد المريض على على مثلا الأخت على ايدها على اختها وتقول ايه اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء وبشفاء لا يغادر سقما عايزين يا جماعه نطبق الكلام ده يعني للاسف المسلمين النهاردة لما حد بيتعب بيجري على الطبيب هو قبل ما, يرجع ما يجري على الطبيب ويأخذ الدواء او يسأل الصيدلي وما الى ذلك احنا لو بدأنا بالرقيه الشرعية ده افضل كتير قوي أو ممكن اذهب للطبيب مفيش مشكلة ممكن أخذ الدواء مفيش مشكلة لكن اذهب الى, إلى, إلى, إلى, إلى طبيب الدنيا والاخرة سبحانه وتعالى جل علاه الرب الشافي جل علاه اللي علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلمنا ما يشفينا الادعية الجميلة دي او القرآن العظيم او ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم من اذكار او ادعية طيب في دعاء بيسمو العلماء دعاء دعاء العفية احفظوا معايا دعاء جميل قوي الدعاء ده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عائدة مريضا لم يحضره أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك الا عافاه الله من ذلك المرض دعاء ده في قمة الروعة وفي قمة الجمال شوفي لما أخت مثلا تكون مريضة وووأنت كلها رحين مثلا تعودوها تزوروها والإنسان كده كل أخت تقول إيه في سرها كده وهي تقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه إلا عافاه الله من ذلك المرض حديث صحيح رواه الإمام أبو داود والترمذي وقال حديث حسن طيب في دعاء أيضا او ينجي من النار ينجي من النار عن أبي سعيد الخدري وأبيه الريرة رضي الله عنهما ما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أخراجه الإمام الترمزي وصحاب أهل العلم أنه قال من قال ركزوا معي حضرتكم من قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال يقول سبحانه لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال أي العبد لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال الملك لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال أي العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الدعاء العظيم من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار؟ من قالها؟ أي تلك الكلمات في مرضه؟ فش حد فينا يعرف اذا كان المرض ده مرض موت ولا لأ؟ من قال تلك الكلمات؟ أي في مرضه ثم مات لم تطعمه النار؟ أي لم يدخل النار أو لم تمسه النار؟ فده دعاء عظيم جدا جدا بين لنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الرقية باب الرقية باب جميل جدا في آيات من القرآن في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم سواء الإنسان بيضع يده على جسده الإنسان المريض نفسه هو اللي ممكن يرقي نفسه يعني القضية يا جماعة مش قضية إلا أنا أخلي حد مثلا يرقيني لا القضية اللي أنا ممكن أرقى نفسي ده شيء جميل جدا جدا طيب يعني أنا عاوز يعني أطلب الرقية من حد خلي بال حضرات الرسول الله عليه وسلم بيقول ايه لان هنا فقط جزء من التوكل من كمال التوكل تمام يبقى الانسان دائما حينما يعلم ان, إن اختي لي محتاجة الى الرقية يرقيها من, من اول وهلة ما يستناش الأخت ترقي الاخت ودي بقى نقطة اهمة جدا جدا يعني ما ينفعش ان النساء يرقيهم الرجال ال النساء يرقيهم الرجال الاخت بترك الاخت الامر بسيط جدا زي ما قلت لحضراتكم امر زي ما انت شايفين هو مفيش اي مشكلة تماما مفيش اي مشكلة تماما في ان الاخت ترك الاخت هي بس عندها علم وعندها تقوى وورع في ذلك وعندها حسن ظن بالله سبحانه وتعالى ويقين بالله جل في علاه والاخت اللي بتركه ايضا لابد ان تكون عندها يقين بالرقة الشرعية وبالقرآن وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم لابد انها تكون موظبة على الصلاة لابد انها تكون دائما بتدعو الله سبحانه وتعالى دائما موظبة على الاسكار ولذلك زي ما قلنا ان موضوع رقية موضوع بسيط جدا جدا إذا طلبت أختي أن أرقيها لا يجوز أن أرفض ذلك ما فيش مشكلة رقيها فيش مشكلة تماما العكس يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث لي من استطاع أن ينفع أخاه فاللي ينفع داحنا بنتكلم على الإنسان بس اللي التعبان المريض يعني ان هو ما يطلبش الرقي اللي هو ما يطلبش الرقي عشان يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقي لكن مش حرام مش حرام جائز فيش أي مشكلة تماما اللي يطلب من أخوه او الاخ يطلب من اخوه او الاخ تطلب من اختها فيش اي مشكلة تمام بالعكس انت تسابي تسابي لما تيجي ترقي اختك انت تسابي وتسابي اكتر لما تيجي من نفسك بقى لما تيجي منك انت انك انت تروحي لها تدعي لها بهذا الدعاء صلى الله العظيم رب العرش انت شفياكي تضعي يادك اليومنا وتنفثي وترئيها وتدعي لها والاخوات يدعي لها وهكذا تمام ايضا يبدأ بالنسبة للرقية كده في, في عجالة بالنسبة احنا قلنا طبعا انا هاخد معاكم كده أسئلة سريعة من, من كتاب فتاوى علماء البلد الحرام لفضيلة الشيخ بن باز والشيخ بن عسامين والشيخ بن جبلين والشيخ الفوزان والشيخ مختار الشنقيطي بعض الأسئلة سريعا حتى ان شاء الله ينتهي الوقت وان كان اي اخت ليها اي سؤال فممكن يظهر على الشاشة ان شاء الله طبعا احنا اتكلمنا عن لمس موضع الالم عند القراءة لمس موضع الأم.. الألم عند القراء اللي الإنسان بيضع يده اليمنى بينفوس فيها وبيقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس إذهب البس إشف أن تشف لا شفاء لا شفاء وإشفاء يغادر سقم سواء الإنسان بيرق نفسه أو بيرق إيه أو بيرق غيره تمام بيضع يده على المكان اللي اللي بيتألم بيقول بسم الله ثلاثا ويقول سبع مرات أعوذ بالله وقدرتي من شر ما أجد وأحذر تمام بالنسبة لتكرار الآية هل ممكن أقرر الآيات يعني ممكن مثلا أقرر الفاتحة ثلاث مرات، سبع مرات، ثمان عشر مرات آه طبعا ممكن، ما فيش أي مشكلة، مفيش ما فيش يمنع من ذلك لأن القرآن كله شفاء فعش ممكن أقرر الآية ممكن أقرر الصورة كاملة عدة مرات ما فيش أي مشكلة قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء القرآن كله يا أيها الناس قد جاءتكم وعظتهم من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الرقية الشرعية للأعمال طبعا للأعمال والسحر الكلام ده ممكن يعني الوقت النهاردة ممكن ما يسحفناش لكن الرقية الشرعية جماعة عموما لأمراض القلبية والأمراض الروحية والأمراض البدنية يعني لو لو إنسان ممسوس بجن أو معمول له عمل أو مريض مرض بدني أو مرض روحي نفسي طبعا الرقية الشرعية بتفيد في كل ده وبالعكس ده سبحان الله السحر والاعمال ده اسهل حاجة دي اسهل حاجة اسهل اقت اسهل كمان من, من الحسد يمكن الحسد ساعات يعني يطول شوية لحد ما الاخت تلاقي مثلا تعرف الاخت الـ الـ الـ الـ اللي حسدتها او مثلا ممكن ياخد وقت شوية بالرقية لكن السحر ممكن علاجه سريع جدا جدا بس كل ده علاجه سهل سواء الحسد او السحر او سواء كل الأمراض بإذن الله سبحانه وتعالى علاجها سهل سهل من الله سبحانه وتعالى وبفضل الروق الشرعية علاجها بسيط جدا سواء كان بقى حسد زي ما الأخت بتسأل أو عين وما إلى ذلك هل الأخت الحائد ترقي الأخت الحائد ترقي يفضل إن القرآن لا يقرأه الحائض والنفساء الا اذا كانت معلمة للقرآن او تخشى لا تنسى القرآن لكن اذا وجد من يرقي غير الاخت الحائض فايبهي اولى ايبهي اولى احنا قلنا ممكن نقرر بعض الايات في الرقية ممكن نقرر بعض الصور فيش اي مشكلة تماما هل اليد اليسرى ترقي لعجز اليد اليمنى مفيش مشكلة فيش مشكلة الإنسان يعني لا يكلف الله نفساً إلا وسعها يعني واتقوا الله ما استطعتم ممكن الإنسان لو يده اليوم مريضة هو بيرقي نفسه يرقي باليسر فيش أي مشكلة طيب تشخيص مرض طبعا تشخيص الأمراض والحاجات دي بالنسبة لأمراض المسة والحاجات دي, دي بتبقى لأهل الخبرة لأهل الخبرة وزي ما قلت لحضراتكم سهل جداً للأخت الترقي الأخت تمام بدون وجود شيخ تماما والحاجات دي بيبقى فيها مفاسد كبيرة جدا ان اخت تروح لاخي يرقيها او داعية او شيخ فيها مفاسد كبيرة جدا جدا جدا والاسلام يعني سد بزرائع كبيرة يعني الاسلام قفى باب سد الزرائع ده علشان كده الـ الـ الاخت المسلمة دائما قلبها معلق بالله سبحانه وتعالى والتوحيد خالص وطائعة يبا هتشفى بإذن الله بسهولة جدا هل أخذ الأدوية يتعرض مع التوكل لا, لا طبعا أخذ الأدوية زي ما احنا, ما احنا اتكلمنا التداوي لا يتعرض مع التوكل تماما بالعكس ان التداوي التداوي تداو عبادة الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم التداو إذا من حسن التوكل هو التوكل معنائي نحفظ كده التوكل التوكل هو حسن اعتماد هو صدق اعتماد القلب على الله طيب القلب معلق بالرب الأسباب بالله الشافي بالقدير بالغني إنه يغنيني إنه يشفيني مع الأخذ بالأسباب الشرعي ما ينفعش أخذ بأسباب غير شرعية مع الأخذ بالأسباب الشرعية مع العلم بأن الله هو النافع وهو الضار سبحانه وتعالى وجل في علاه عندما أقي نفسي من العمل أضع أضع يدي فين لما أرق نفسي من العمل الرسول عليه السلام علمنا حضرتك بت بتقرأي الآيات الرقية وتنفسي وبعدين تمسحي على رأسك تبدأي من رأسك تبدأي من الرأس كده للجسد كله وتمسحي الرأس الوجه وجسدك من فوق وانتي نازلة كده الجسد كله تمسحي على جسدك ممكن تضع يدك على رأسك وممكن تمسحي بيدك اليمنى على جسدك كله أيضا بالنسبة للإنسان طبعا بيبتعد عن أي ألفاظ تخالف الشرع الألفاظ المخالفة للشرع مش من ركة شرعية الألفاظ المخالفة للشرع ليست من الرقى الشرعية الرقى الشرعيه ما ثبتة من القرآن أو من السنة مسابة من القرآن أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن القرآن كله ممكن واحد مثلا يوقي نفسه بصورة النمل أو بصورة القصص أو بجزء من سورة الإسراء أو بأي سورة أو بأي آية من القرآن أخذا ببركة القرآن لأن ربنا بيقول إيه وننزل من القرآن شفاء المؤمنين كل هو للذين امنوا هدى وشفاء ولا ي... والذين لا يؤمنون في اذانيم وقرع عليهم معما يعني يبقى الانسان ممكن يرقي نفسه يرقي نفسه باي شيء من القرآن ممكن كتاب للرقيه الشرعية في كتاب ل... نزل للرقيه الشرعية من القرآن والسنة كتاب جميل قوي كتيب صغير كده للشيخ للشيخ سعيد القحطاني صاحب كتيب حصن المسلم صاحب كتيب حصن المسلم طبعا الروق الشرعية موجودة في في الكتب كلها يعني مثلا كتاب فتح المجيد موجود برضو في باب التوكل او تكون جنة سبعين ألف الذين تكون جنة بغير حسابنا العذاب مشروع في روقا شرعية وإيه هي الروقة المخالفة واللي فيها شرك والروقة الشرعية موجود فيها ايه الروقة باستعمال المطر ماذا عنه ما فيش حاجة سببت عن النبي صلى الله عليه وسلم باستعمال المطر في روقا شرعية لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا في كتب كتير طبعا كتب اللجنة الدائمة للشيخ النباز رحمه الله أو فتاوة الشيخ ابن جبرين أو كتب الشيخ ابن عسيمين كتب العقيدة برضو ملقى شرح كتاب التوحيد موجود برضو في الجزئية ديت برضو بعض الكتب اللي شرحت اسم الله الشافي جايبة رقية الشرعية بشيء من التفصيل أسماء قراءة الإمام في الصلاة رايت طفله في حالة كانها تسير على اطراف قدمها امام اماما وخلفا وكان يقرا بالبقره فهل بها مس وماذا أفعلها؟ لها اثناء الإمام في الصلاه رايت طفله في حاله كانها تسير على اطراف قدمها الاماميه اماما وخلفا وكان يقرا الامام بسوره البقرة فهل بها مس وماذا أفعل؟ لا مش شرط مش شرط يعني ممكن حد بقى من ال من الاخوة المتخصصين في الرقية يرقي تلك الطفلة ويشوف هل فعلا فيها مس ولا لا؟ بس غالب الأطفال يعني في الغالب يعني طالما لم يبلغوا ممكن ما يبش فيهم مس إلا إذا قدر الله سبحانه وتعالى ذلك. أو. ومن اللي بيشترط مبالغ للرقية ويحدد سعر للعين وسعر للحسد اللي بيشترط مبالغ للرقية يعني الإنسان عموما يعني تمن أو أو الروقية اللي بياخذ عليها مبلغ ما فيش مشكل جاء شرعا للإنسان الإنسان يقتات أو يأخذ فلوس على رقية فيش أي مشكلة. والأفضل الأفضل إن الإنسان يرقي بدون مات لكن لو هو ده ده عمله هو متفرغ لهذا العمل مثلا رجل ويرقي الرجال متفرغ لهذا العمل فيش أي مشكلة إنه يأخذ فلوس على الحسد والعين لكن أنا عموما يعني عموما اللي بيحدد بقى يقول العين ليها 30 جنيه والحسد ده ليه 50 جنيه والكلام ده مفيش حد يروح له أحسن فيش حد يروح له الإنسان اللي بيرقي بإخلاص وصدق وهو يعني فقير اللي بيدهوله اللي بي المريض لما بيدله أي مبلغ يعني سبحان الله تلاقيه براضي بالقليل بالعكس سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى دائما يغنيه ممكن الناس تدي له حاجة بسيطة ويجي راجل غني يكون هو سبب في شفاه يدي له مبلغ كبير جدا فدايما نخلي بالنا اللي احنا ما نروحش لحد بيطلب مبالغ كبيرة او بيشترط شروط يعني تعجزية لكن لو مبلغ بسيط وبيطلب مبلغ بسيط ما فيش اي مشكلة تماما Beneesda, de... ماذا عن الحجامة. احنا طبعا لسه ما كملناش يعني الأسباب الشفاء دي أسباب كثيرة يعني أسباب الشفاء دي هندخل بقى في إن شاء الله في المرة القادمة في العسل والحبة السوداء والقسط الهندي البحري والحجامة وهندخل في ألبان الابل والبقر وندخل في الماء نفسه من أسباب الشفاء وماء زمزم والصدق والحجامة ونتكلم إن شاء الله بإذن الله بشيء من البساطة والتفصيل. بإذن الله إن شاء الله المرة القادمة في أسباب الشفاء أكتفي يعني إحنا الوقت خلص ولا عندنا وقت في وقت إن شاء الله طيب الفرق بين العين والحسد العين والحسد هو الحسد يعني يأتي من العين يعني الحسد دايما بيأتي ويأتي من من القلب العين قد تنظر قد تنظر العين فتحسد بدون كلام وقد يكون الحسد مع كلام فطبعا العين والحسد يعني تقريبا يعني شيئين وجهتين لعملة واحدة قد ينفصلوا بعض الشيء لكن هم يعني ان شاء الله في الغالب وجهتين لعملة واحدة امرأة ترقي لكنها تطلب قبل ذلك اسم الام هل هذا من الرقية ان يعتبر من الشعوذة طبعا بصي حضرتك دايما الانسان كيس فطن والعلم العلم وظيفته انه يعلمني الانسان اللي قدامي ده صالح او الاخت اللي قدامي دي بترقيني صالحه مشعوزه ولا كاهنه يعني الانسان طبعا ممنوع ان اذهب للكهانه والعرافين لا تقبل الصلاة اربعين يوما ولو صدقتهم كمان يعني ممكن الإنسان يعني يخرج من الملة وما الى ذلك لكن أه أه هنا بقى الاخت اللي انا رايح لها وهي تسأل طيب الام اسمها ايه والاب اسمه ايه وما الى ذلك ممكن تكون مش ممكن تكون مش اللي بيقى ما بسألش في الغالب الحاجات لا دي لأيدات دي دلالة على ان الست دي بتتعامل مع الجن ده دلالة من الست دي اللي بترقي بتتعامل مع الجن عايزة اروح ارقي واحدة مريضة ولكن خايفة يتمهلكوا عليا يعني يسخروا مني مثلا يعني انتي عاوزة تروحي ترقي واحدة مريضة لكن خايفة يسخروا منك لا انتي ب... انت الانسان الانسان حينما يذهب لرقية الاخت مريضة يذهب لله سبحانه وتعالى مهما حدث له يعني حد يترئ عليك او يسخر منك في شيء مشكلة انت بتعميل عمل ده لله سبحانه وتعالى بالعكس الانسان قد يعني يأخذ تواب اكبر لما حد يترئ عليه وهو رايح لعمل لله سبحانه وتعالى هل يجوز اخذ مال مقابل تعليم القرآن؟ طبعا يجوز في ورد ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده سؤال تاني الرقية المسجلة من التلفاز او النت السؤال مش واضح الرقية المسجلة او يعني الاخت بتسأل عن الرقية المسجلة من التلفاز او النت اي مثلا رقية للشيخ مثلا مشاري أو وما إلى ذلك ممكن الإنسان ممكن ممكن جائز ده سؤال مهم جدا يا جماعة ممكن الإنسان جائز أنه يسمع رقية من التسجيل أو, أو النت أو, أو شريط للشيوخ الكبار الأفاضل ممكن يسمعه هو مريض مفيش مشكلة لكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المؤثرة أقوى يعني العلماء حتى في سؤال للشيخ ابن جبرين بهذا فالشيخ ابن جبرين قال إيه قال جائز أن الإنسان يسمع يسمع في شريط أو في مكبر وما إلى ذلك، لكن التأثيرها بقريب. التأثير الأقوى ان الإنسان يضع يده، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عمل، ينفث فيها أو يضع يده على المكان ويقول ويقرأ القرآن أو يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الواردة. تمام؟ لكن وارد إن الإنسان يسمع من التلفاز، وارد الإنسان يشغل صورة البقرة. سورة البقرة في في البيت سورة البقرة بتطرد الشياطين من من البيت وهي أيضا يعني من من أعظم الرقى الشرعية سورة البقرة عليكم بالبقرة فإن أخذها بركة ولا تستطيعها البطلة. في أيضا يعني حد من جلنا سؤال كده برضو في بعض الـ الـ الاسئله الرسول عليه بيبين بيقول, بيقول لبأس ما لم تكن شركا لا باس ما لم تكن شركا يعني ايه يعني يجوز ان ناخد بالطرق الشرعيه والوسائل المباحه ومنها القراءه على المريض والنفث عليه بالايات والدعوات الشرعيه يعني ممكن ادعي على أدعي للمريض بدعاء او برق او او, أو بدعاء معاي. أقول اللهم شفي فلان اللهم نجيه من النار اللهم نجهي من هذا المرض اللهم نجهي من هذا البلاء ممكن ده لأن الدعاء من الرقية عليه وسلم بيبين قاعدة بقول إيه لبأسة بالرقى ما لم تكن شركا في أخت تسأل بتقول ما هو علاج من بها وساوس تتوهم مرضا لتجلب عطف من حولها آه يعني دي الأخت دي يعني بتعبانة نفسيا شوي يعني بتتخيل نفسا دائما أنها مريضة عشان تستعطف الاخر الآخرين اه اه علاجها ايه؟ هي علاجها ده بيكمن في اولا ان هي لو مش قادرة تعالج نفسها لان طبعا هي ممكن ما تكونش حاسة بنفسها او شايفة اللي عندها نوع من انواع النقص فهي او مثلا الناس ما بتحبهاش قوي او عاطفية وعاوز الناس تحبها فهي بتفعل هذا عشان الناس يتقربوا إليها ويعطفوا عليها أكثر دي محتاجة أخت كبيرة عنها خبرة أكثر خبرة تتكلم معاها وتبين لها إن هذا خطأ وإن هذا يعني من الأشياء المكروهة إن الإنسان مفروض ما يستعطفش الناس أو ما, ي... أو يعني ما يقدرش على نفسه البلاء أو ما يكذبش يقول أنا عندي مرض كذا علشان يستجلب عطف الناس إنه يقع في الكذب هيقع في أشياء كثيرة مخالفة يعني لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ودائما الإنسان يعني يصلح ما بينه وما وما بين وما بين الله فيصلح الله له ما بينه وما بين الناس حديث قرأ القرآن ولا تأكل به ولا ولا تستكثروا به ولا تغلو فيه ولا تجف عنه تعلم القرآن فإنه شافع يا شيخ الحديث ده طب الحديث ده أنا ممكن إن شاء الله بإذن الله شاهدوا لكم صحته المرة الجاية لكن التعليم القرآن ليس فيه شيء الأخذ على القرآن مال ليس فيه أي شيء كما قال العلماء ماذا يفعل الشخص كل نومه أحلام أحيانا طيبة وأحيانا مزعجة وبسبب هذا له أرق عنده أرق يعني وإرهاق ذهني وبدني ونفسي وسبب هذا حتى لو نام خمس ده يحلم فيها طيب هو مبدئيا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجات جميلة جدا والله يا جماعة يعني احنا لو تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وده يعني ممكن نفرد له لقاء كامل الأسكار ممكن لقاء كامل كده كل أخت تجيب معها كتاب الأسكار بتاع حسن المسلم وكتاب الأسكار ده يبقى في اتفاق كده على ان الكل يحفظ الكتاب الكتاب تقريبا 240 حديث تقريبا ممكن ناخد من كل عنوان حديث طيب انا هرجع اقول بقى في اذكار عند النوم الرسول عليه الصلاه علمنا ان احنا لو قرانا ايه الكرسي الرسول عليه الصلاه بيقول لبعض الصح... الصحابة اذا اخذت تمضجعك فاقرا ايه الكرسي فانه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح الانسان لما يجي نام يقرأ ايه الكرسي وإيه تاني ويضم كلتا يديه بضم هذه الاثنين ويقرأ إيه ويقرأ المعاوزات الثلاثة وينفث في يديه ويمسح بها ويمسح بكلتا يديه وجهه وجسده بالكامل ثلاث مرات وبيقول الحديث الجميل قوي اللي أسكر النوم مستحيل يجيله كبوس صعب قوي يجيله كبوس صعب قوي الشيطان زيب أي كبوس او ي منامه تماما لأن هو عارف أسكار النوم اللي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم دي حاجة الحاجة الثانية ينام متوضي يعني أي أخت, أي أخت خاصة الأخوات اللي بعودة قدام النت كتير قوي ممكن يبقى تبقى جاية على وقت نومها مش قادرة خالص لا تبقى قبل قبل ما ما, ما ترهق بتدخل تتوضى وتصلي ثلاث ركعات وتنام على وضوء وتنام على وضوء وتقول أسكار النوم يبقى نامت على وضوء الملائكة بتحفظها في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إن الملك بيدخل ما بين جسد الإنسان وملابسه ويدعو للنائم طول ما هو نايم الملك معك وإنت أيل الأسكار ربنا حفظك من الشيطان فصعب قوي أنك انتي يجي للك كبوس أو تحس بالقلق تمام غير كده الإنسان دائما القلق ده دا ببقى نتيجة أشياء كثيرة برضو ممكن ندخل في المرة الى ان شاء الله اجيبلكو علاج القلق كده من الحديث النبوية حاجات جميلة اوى ظريف اوى بسيطة نتكلم عن عن علاج القلق وال والاشياء اللي زي كده كيف اعرف اني محسودة وما هي علامات من به عين اللي بيحسد يعني علامات اللي بيحسد اعرف اعرف ان انا محسودة ازاي يعني ممكن حضرتك تعرف انك محسودة انك مثلا انت دايما في صحتك صحتك كويسة مثلا او دايما ليكي يعني طبيعة نشاطك نشاط معين فجأة لقيتي نفسك مثلا حطانة بزيادة ومعنديكش مرض عضوي فجأة مثلا لقيتي الحاجة اللي انت بتعمليها دايما ومواصبة عليها بقيتي بتعمليها بصعوبة يعني في اشياء كده انت بتعرفي نفسك دي لكن لكن خلي بالحضرتك عشان ما يبقاش في وسوسه خلي بالك عشان ما يبقاش في وسوسه ممكن اي اخت تقول اه ده انا كنت نشيطه وبقيت دلوقتي هبطانه يبقى في اخت حزداني لا ممكن انت تكوني مثلا مقصره في اكلك ارهقتي نفسك بزيادة شيء من هذا القبيل مش شرط ايه مش شرط ان انت تكوني آه محسودة آه ممكن لكن بيعتريكي عرض جديد عرض انت مثلا جالك الم معينه روحتي للدكتور الدكتور قالك انت ما عندك اش حاجة انا مش شايف اللي عندك حاجة في الاشعة ما فيش اي حاجة خالص ممكن تكوني ده يكون بسبب الحسد الحسد في الغالب بيعمل مثلا بيغير الطبيعة بتاعت الانسان شوية خليه مثلا هطان يخليه على غير عادته شوية وهكذا يعني وبرضو اللي بعرف اللي الانسان محسود ولا لا اهل الخبرة من المتخصصين في فروقة شوية السؤال الثاني صلاة آه بسم الله الرحمن الرحيم فينا حمد الأحلام كيف أقوي ثقتي بالله آه سؤال جميل جدا سؤال جميل جدا كيف أقوي ثقتي بالله يعني ربنا يفتح الأخت ال بعد السؤال ده طيب كيف أقوي ثقتي بالله أولا القرآن يعني القرآن والقرآن والقرآن الإنسان بيقوي ثقة بربنا سبحانه وتعالى بأنه يقرأ بلي ورد في القرآن في اليوم سواء في قيام الليل أو ورد وأنه بيقرأ القرآن دي نقطة قوي ثقة بالله إن أنا جيب كتاب بسيط قوي زي مثلا كتاب الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن البدر ده من شيوخ المدينة المنورة عامل كتاب في مختصر فقه الأسماء الحسنى ممكن حضرتك تجيبين من عنت مثلا وتقرأ أسمائي الحسنى تستشعري كده عظمة ربنا سبحانه وتعالى الرزاق الكريم الوهاب الرحيم الله لما تعرفي ربنا سبحانه وتعالى بتقوي ثقتك بالله لأنك إيه؟ ده أنت عارف ربنا يعني الإنسان مثلا لما يكون مثلا عارف اللي خاله وزير وواسق كده اللي هو لو تقدم في أي شغل هيقول أنا خالي وزير مفيش ما فيش أي شغلة هيقبله ده الوزير ده يعني راجل يعني نشرف به فما باله لله المثال الأعلى احنا ربنا هو الله الملك العظيم جل في علاه. لما نعرف ربنا سبحانه وتعالى باسمائي وصفاته، لما ندوم على الطاعة ربنا سبحانه وتعالى هنقوي ثقاتنا بالله لما نحافظ على الصلاة ايه بس الصلاه غاليه عليا قوي قوي قوي لما ياذن اصلي في الصلاة في وقتها أقيم الليل والناس نايمه كلها وانا بدعي ربنا سبحانه وتعالى و و و و وب... بتزلل اليه وبالحب والرجاء والاخلاص والصدق وكل ده ده كل ده يقوي لي ثقتي بالله يبقى بالقرآن. أقوي سقتي بالله بأسماء بمعرفة الله بأسماء الحسن وسقتي العلا بالدعاء الدعاء والتضرع من أهم الأسبحة لتخلي المسلمة يعني تقوى ثقتها بالله دائما. بدأ من من القرآن جمع، ورد يومي بالقرآن، قيام الليل، مصبح على الصلاة، ودائما الدعاء الدعاء لله سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى يخليك دائما قريب منه. تقول دائما دائماً اللهم ارضى عني اللهم اغفر لي يا رب بحبك يا رب كلمي ربنا كلمي ربنا بأي طريقة باللي انت عاوزاه يعني كلمي ربنا بحب وكلميه برجاء كلميه بخوف كلميه بتوكل كلميه بصدق كلمي ربنا من قلبك كل ده بيخليكي يعني في ثقة بالله سبحانه وتعالى ودائما يبقى عندك ثقة بالدين ثقة الدين. وكل ما الانسان يعني سمع دروس كتير قرأ كتير وعمل كتير القضية مش المعرفه بس لا علم وعمل علم وعمل علم تأثير في القلب كل ما كان الانسان يعني يثق بالله سبحانه وتعالى في كتاب جميل قوي برده للشيخ محمد صالح المنجد كتاب أعمال القلوب سلسلة أعمال القلوب في حوالي 24 عمل من أعمال القلوب كتاب رائع بصراحة يعني كتاب من الكتب الرائع جدا ممكن كل أختي تشتريه وتجيبه كتاب ده من كتب الجميلة جايب بقى الإخلاص والمحبة والصدق والرجاء وتقرأي فيه وتقوي ثقةك بالله سبحانه وتعالى كيف تكون نتيجة الاستخارة؟ تكون نتيجة الاستخارة إما برؤية أنك تشوفيها في المنام تشوفي رؤية طيبة أو رؤية مثلا معينة بتوجهك لطريق معين يعني مثلا أخت اتقدم لها مثلا حد أو أخت دخلت مشروع معين فاصلت راكعتين ودعت ربنا واستخارت فممكن تشوف رؤية وممكن ما تشوفش رؤية طيب لو شافت رؤية رؤية دي إما موشرة إما منبهة أو محذرة إنها ما تدخلش تمام طيب لو ما شافتش رؤية بقى بتلاقي بقى الموضوع ياما في توفيق ويسر من الله سبحانه وتعالى الموضوع كده في يسر وتوفيق او الموضوع بقى واقف بقى وفي مشاكل وحاجات من هذا القبيل وما فيش توفيق من ربنا سبحانه وتعالى يبقى دي ما تيجي كل يعني عسر او يسر او رؤية وما الى ذلك في اخت كل يوم وهي مستلقية على السرير بيدوء الحزاء كأنها ستخرج حتى انها تضع الخبز والأكل في اسمها أخت كل يوم هي مستلقية على السرير بهدوء بدمها والحذاء كأنها ستخرج حتى أنها تضع الخبز والأكل في جسمها أهلها تعبوا معها كثير ولا تقبل أحد وخصوصا إخواتها الذكور والمؤلم أن والدتها توفيت من أسبوع فحالتها صعبة جدا وأخواتها محترين لا تريد أن تذهب لا إلى طبيب وإلى ولا إلى رقي. يعني الأختي دي نايمة دايما على السرير بيهدمها وبالحزاء كمان ما بتخرجش وبيحطولها الأكل حتى أنها تضع الخبز والأكل هلها بيحطولها الأكل يعني على السرير وكده يعني يعني نفسيا تعبنة بعد موت والدتها ولا إيه بالضبط يعني ما أنا مش فهم السؤال يعني هل نفسيا تعبنة بعد موت والدتها صدمة وما إلى ذلك ولا إيه تعلمون لو لو حتى نفسيتها تتعبانة دي اخوتها ممكن برضو من الرقيا جماعة وده اللي اجازه العلماء ان احنا ممكن نقرأ القرآن على الماء نقرأ الايه القرآن على الماء يعني ازاي نقرأ القرآن على الماء انا بحطي يا اما السبابة يا اما الايد اليمين في في في الماء وبقرأ القرآن تمام بقرأ الرقيا اللي احنا قلناها الايات القرانيه او الصور اللي احنا قلناها وبعد كده الاخت بتغتسل بهذا الماء او بتشرب هذا الماء ده مع طبعا الرقيه الشرعيه العاديه ان الإنسان اخوها مثلا بيضع إيد ايده عليها على راسها وعلى جسدها وبيراقيها وبيشربها ماء بالقران وبيذكرها بربنا وتعالى. شغل سورة البقرة في البيت شغل في البيت ويذكرها بربنا سبحان وتعالى. الأخت دي بتبقى محتاجة لها من الأخوات. ويكلمها عن الصبر وعن عن سواب الصبر ويكلمها على ربنا سبحانه وتعالى ويأخذ بإيدها لأن ساعات الصدمة بتكون كبيرة عن الإنسان فبيكون صعب عليه جدا أنه يخرج من الصدمة دي خاصة لو الإنسان ممكن يكون عنده ضعف في الإيمان وما إلى ذلك هل يجوز إن المرأة ترك محرمة يجوز يجوز إن المرأة ترك محر ترك إن المرأة ترك محرمة فيش إيه ويجوز إن المحارم طبعا يرقو المرأة يعني ممكن أخي يرقي أخته ال العم يرقو يرقي بنت أخته فيش إيه مشكلة ويجوز العكس فيش إيه مشكلة تماما الأحلام المزعجة المتكررة هل ممكن تكون من علامات العين لا يعني مش شرط مش شرط إن الأحلام المزعجة بتكون من علامات العين وبرضو يعني امام القيم برضو يا جماعة يعني بينبهنا النقطة ان انا محطش في بالي ان انا محسود يعني دي هتقلل قوة الحاسد حاسد علي او قوة العين اللي فيه محطش في بالي ان انا محسود لان انا لو حطيت في بالي او انا محسود والاختي دي حسداني وده ده مشكلة كبيرة و... وتلاقي بقى نفسية ال... ال... الاختي تعبت وتلاقيها بقى بعد بعد ما كانت نشاطها كبير جدا جدا وبتقرأ قرآن وبتخرج وتروح وتعمل, وتعمل وتعمل وتعمل وتسوي تلاقيها مش قادرة لا ده انا محسودة ويزداد و... تزداد المشكلة ممكن يتقلب المشكلة كمان ل... ل... لمرض عضوي يعني ممكن يتقلب لكن انا لما اقول حتى لو انا حسيت اللي انا محسود انا بالنسبة لي بقوم جاي بالرقة الشرعية فاقي نفسي وباقرأ القرآن على المية واختسل كل يوم ما فيش مشكلة اشرب المية فيش اي مشكلة وجاهد نفسي واقرأ القرآن ومحطش في بالي لو انا محطش في بالي ربنا هيشفيني سبحانه وتعالى وهتلاقي قوة الحاسد ضعيفة جدا عليا. انا اقول اني محسودة او معيونة لانني من وراء مناسبة فده ورد صحتي ممكن ممكن في بعض الاخوات اتحسدوا مثلا في المناسبة معينة فحصل بعد المناسبة دي يعني مثلا اخت كانت بتحكي مرة فبتقول انا كنت في فرح فبعض النساء حسدوني فحسيت والمرأة بتنظر لي حسيت في احشائي بشوك شديد جدا جدا جدا والمرأة دي بتنظر لي كان صعبة جدا جدا فالأخت دي بتحكي يعني فبتقول إن من بعد المناسبة دي وأنا أصبحت مريضة بمرض معين وحسيت إن عين الست دي أصابتني إصابة شديدة فده ممكن ده ممكن الإنسان بيعمل إيه بقى؟ الأخت دي عملت إيه؟ عشان برضو نتعلم منها رقت نفسها وزوجها رقاها بروقة الشرعية وخفت بإذن الله سبحانه وتعالى يعني بيبقى خاصة مهم قوي شرب الماء المقروء عليه القرآن او دهان الجسم بالزيت زيت الزيتون المقروء عليه القرآن حاجات دي بيبقى أسباب جميلة جدا في الشفاء طبعا أخذ حبة البركة زي ما رسوله عزيزي السلام علمنا شرب العسل ماء زمزم لما زمزم طبعا يبقى أجمل كمان لو أنا قرأت القرآن على ماء زمزم وشربته ببقى حاجة جميلة جدا جدا كيف أفحص الأشياء من الحسد؟ ااا التحصين الأشياء من الحسد لي جزئين الجزئية الأولانية إننا أفحص الأشياء من عيني مننا إننا ككل ما أشوف مثلاً حاجة كوليس في بيتي أخويا أو والدتي أو مالي أو أولادي أو زوجي أو المشاء الله, الله لقوة إلا بالله اللهم بارك تمام يب يبى أقول المشاء الله لقوة إلا بالله اللهم بارك تمام دين نقطة التانية بحصن الأشياء من عيني، تمام؟ أو بحصن أشيائي، بحصن أشياء إزاي بقى؟ بحصن أشيائي إن أنا طبعا دائما أحمد ربنا سبحانه وتعالى على النعم اللي ربنا دهاني، شكرتم لا أزيدنكم، ولAIN كفرتم إن عذابنا شديد، شكرتم لا أزيدنكم كل ما الإنسان بشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه الدهاله، كل ما ربنا يزيده ويحافظ عليها دين نقطة، نقطة تانية لنا حافظ على نفسي. او على اولادي او على اللي حواليا او على اخواتي اللي انا اقول الاذكار اذكار الصباح والمساء اذكار الصباح والمساء ديت يعني دي يعني من الكنوز كنوز والله من, ال... من يعني ان الانسان مثلا بيقرأ المعوذات الثلاثه ثلاث مرات صباحا ومساء ده بتقي من كل شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء اسمي العليم ثلاث مرات لم يضره شيء أعوزب بكلمات اللي اهتممت بمشاري ما خلق لا يضره عقرب ولا همة يعني قراءة آية الكرسي صباحا ومساء لا يضره عين جن ولا انس حديث صحيح جامعة صح الشيخ الألباني فأشياء كثيرة جدا يبغى وحص نفسي بأزكار الصباح والمساء يبدي تحصيني لنفسي أو للحولية لحبيبي كل واحد يقرأ آية يقرأ ال الصباح والمساء. طبعا وأسكار الخروج والدخول المنزل والخروج من المنزل حاجات جميلة جدا يعني مثلا لما حضرتك تتخيلي عشان كده احنا بنقول حسن المسلم ليه حسن المسلم الأسكار اللي فيه جميلة جدا أسكار دخول المنزل. لما ال, ال الإنسان داخل المنزل ما يقولش باسم الله وما يسلمش على أهله ولا يقول باسم الله عند الأكل والشرب الشيطان بيدخل معاه يبقى أضرقنا المبي طيب ما قالش عند الكل. ادركنا العشاء كمان والاكل كمان. يبّى هنبيت ونتعشى كمان. طيب الانسان بقى لو قال وهو داخل بسم الله وقال بسم الله. خرجنا على الله ربنا توكلنا السلام عليكم ورحمة الله. أو قال حتى بسم الله السلام عليكم ورحمة الله الشيطان مش يدخل. قال بسم الله قبل الاكل الشيطان مش ياكل معاه. تمام؟ يبانا إت حصندي نفسك من الشيطان يبانا الأسكار ده أكبر تحصين انت بتحصني كل شيء بالأسكار اللي علمنا النبي إياها عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في كل موقف وفي كل مناسبة بيعلمنا الأخت اللي اتحسدت دي لو كانت قالت الأسكار قبل ما تخرب طبعا ما كانش أصادها العين لكن هي أكيد نسك وهكذا هل ينفع رقيا في ليلة الزواج أن ترقي العروس نفسها أه طبعا ممكن ممكن العريس يرقي نفسه ممكن العروس ترقي نفسها بعض الارياف او بعض البلاد او بعض البلاد اللي فيها اعمال او فيها حسد او فيها سحر او فيها الناس قلوبها وحشة ممكن, ممكن واحد مثلا يعمل عمل لرجل او واحدة تعمل عمل لمرأة فطبعا هو الإنسان بص حضرتك الأسكار الصباح والمساء دي جزء من رقيا اعتبر يا الصباح والمساء دي جزء من رقيا فأنت هتقرأيها صباحا ومساء دي رقيا ليكي وممكن تزودي بقى الرقيا اللي احنا قلناها في ليلة العرس أو في المناسبات اللي ممكن يبقى فيها حسد زي الأفراح وما لذلك عندما أكون في وليمة أو مجتمع مع أحد بيجيني وجع في البطن سبحان الله لا اعرف السبب عندما اكون في وليمة ومجتمع مع احد يقولي الاسكار وحصاني نفسك تحطيش في بالك الكلام ده كله اه وربنا سبحانه وتعالى يحفظك ويشفيك من كل شيء وصبت بالحسد مع لقتي بأحد وانقطعت لقتي بها صبت بالحسد وانقطعت لقتي بها في الرقية ترجع ذلك أم لا يمكن يعني الحسد الحسد كان سبب في أسباب اللي علاقتك بأخت في الله اتقطعت هو رسول عليه السلام بيقول يعني وما تحب اثنان في الله فيعني فانقطعت العلاقة بينهما إلا كان بسبب ذنب أحدثه إحدهما أو كما قال صلى الله عليه وسلم فبقول الشرط العلاقة أتقطعت ممكن يكون بزنب حد فيك وعمله وحتى لو كان بسبب حسد فانت عليك بالدعاء لها بالدعاء لربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يرجع علاقتك بها احسن واحسن وربنا سبحانه وتعالى قدير وربنا جل في علاه يعني يعطيك ما تأملين سمعت أخت تقول ان من شخصيتها ان شخصيتها ضعيفة ان من شخصيتها ضعيفة تؤثر فيها العين اكثر من التي لها شخصية قوية صح آه، هو بس حضرتك هو الكلام ده في شيء من الصح، هو في بعض هي من الشخصية، هي بعض الأرواح، الأرواح جنود مجندة، فممكن تكون في شخصية بتؤثر فيها العين بشكل جديد قوي، وممكن في شخصية تانية العين ما بتأثرش فيها، بس هتأثر فيها برضه، بس مش نفس التأثير، فكل شخص أو كل شخصية بتؤثر فيها العين بدرجة معينة حسب طبيعة النفس، حسب طبيعة النفس. ممكن يعني مثلا ممكن في نفس رقيقة قوي تؤثر فيها العين اكتر ممكن في نفس زي ما قلت قلتي مثلا شخصية قوية او ضعيفة مش قوية او ضعيفة لا يعني هي هي حسب النفس هي حسب النفس دي حاجات لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى سبحان الله يقل. الله سبحانه يقول واما بنعمة ربك في فهل هذا يتعارض اذا لم نخبر العائن بشيء او بنعمه انا أو بنعمة الأنعامها الله علينا الله سبحانه يقول أما بنعمة ربك الحدث فهل هذا يتعارض اذا لم نخبر العائن بشيء او بنعمة الله يعني يعني مش بيتعارض يعني هو الانسان دائما يعني بيخبر ب ما فيش مشكلة فيش مشكلة أنتي أنتي بس العائن بالذات اللي هو الانسان اللي بيحسد أنا دا يعني ما ما ما ما أقولش أخبار الحلوة يعني يعني الرسول عليه السلام بيبين لنا لنا شاهد في السنة إن لو الإنسان شاف رؤية حلوة جميلة لا يحدث بها إلا مين إلا من يحبه اللي بيحبه بقى الإنسان الطيب الصالح اللي هو بي بي شايف اللي هو ممكن يفيده ممكن يدعيله لكن الانسان اللي دايما بي بي اللي بيسألك كتير بقى عن حالك واخبرك ايه وفضولي وفضولي يعني الانسان فضولي دايما في الغالب يعني ممكن يبقى الحسد عنده يعني موجود بشيء اكبر يعني الانسان زوج احدى الاخوات منذ عام وهو يجد عمل وبعد مدة يخرج من عمله حوالي 6 اماكن للعمل تركها ب اخرى مؤخرا وجد عمل وفي اليوم الاول من العمل خربت سيارته ادى به للذهاب الى العمل مع احد الجيران وتقول الاخت ان ابنهما بيرى بيشوف كوابيس يمكن ان يكون حسد وكيف الرقم يعني هو هو في مشكله هو في مشكلة يعني بغض النظر عن الحسد بغض النظر عن أي مشكلة عنده مبدئيا يبقى في توبة نبدأ بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى أو كسرة الاستغفار. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفرة يرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. يبقى هنا إيه؟ فقلت استغفروا ربكم كان غفرة يرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم بأموال. هه هيجي له عمل كويس بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وهكذا. فيبقى الإنسان يبدأ يكسر الأخذة ووزوجته وأولاده يكسروا من من والاستغفار. يبقى عن الذنوب والمعاصي مش يغلوش بقى الأفلام والمسلسلات والكلام. دل... كلام في حرمانية ده كله ما يشغلوش ومحطوش صور في البيت ما دائما يستغفروا ربنا ويتوبوا ليه على الصلاوات ويدعوا ربنا ان ربنا وسع عليهم وإذا كان في أي بلاء فداخر لي. لي وربنا اللي مقدروا فيدعي ربنا ان ربنا يرفع عنه هذا البلاء ويسعى وربنا هيوفقوا لعمل يعني بشكل كبير جدا طبعا ان ابنه بيشوفه كوابيس والبيت كله فيه مشاكل فالواضح للبيت ممكن يكون فيه مشاكل سواء حسد أو, أو عمل أو أي شيء فا يقرأ على ال القرآن على الماء ويرش البيت كله يرش البيت الجوانب البيت والحطان ويرش أرضية البيت كده بمثلا رشاش رش ما البيت يرش يرش رش بسيط قوي رش بسيط اللي هو الرزاز اللي طالع من من أي من أي بخاخة كده يرش البيت الجوانب البيت البيت كله يغتسل بماء بقرآن يواصبو على الأسكار يواصبو على الصلاة يواصبو على الدعاء والتضرع لله سبحانه وتعالى ربنا يرفع البلاء عنهم يواصبو على أسكار الصباح والمساء وعلى قراءة الكرآن يشغلوا سورة البقرة في البيت على طول ويدعوا ربنا وربنا هيوفقهم ويوسع عليهم إن شاء الله بإذن الله هناك بعض مناطق الوقت خلص ولا شان بس ما ناخدش وقت أكتر من حقنا هل الوقت خلص نكتفي بذلك ولا نكمل هناك في خلص طيب اه خيراً. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني منكم صارح الأعمال إن شاء الله المرة جاية لو في أسئلة ممكن نبقى في ال... نختم بالسؤال ده طيب في بعض المناطق في بلدتنا أهل يقومون بت... بتصف... في بعض المناطق السؤال التاني معلش في بعض في مناطق في بلدتنا اهل يقومون بتصفيح بنات بناتهم حتى لا يقرب منهم الشباب ذلك عن طريق تمرير الى حد سبع مرات في رقبة الاختة حتى يسيل دم وتأكل من دمها قطعة من مع دمها قطعة من الزبيب فما هذا يكون هل هو سحر ام ماذا لان بعض الاخوات تقول انها حتى عند زواجها لا تستطيع التواجه الاقترب منها إلا عند إزالة هذا الذي قامت به في صباها المن لأن هذا يكون به البنت قبل بلوغيها يعني هم بيقولوا بتصفيح يعني أنا مش فاهمهم ما بعمل به بالضبط لكن هم بيأخذوا دم ويأكلوها بيعوروها في رقبتها وبيأخذوا بعض الدم ده بتأكل الدم ده مع قطع من الزبيب لا طبعا ده خرافات ده ده كلام فيه خرافات وممكن يكون جزء من فيه جزء من السحر ممكن لان اهل البلد دولي هم اقرب ده كلام مخالف للسنة تماما مخالف للشرع الكلام ده كله حرام ده ما ينفعش تماما فممكن يكون في نوع من السحر ممكن يأثر عليها وعلى عليها هي وزوجها بعد كده فطبعا يعني ننصح ان مش حد يعمل الكلام ده ودايماً أي حاجة عادة غريبة في أي بلد أياً كانت أو في أي قرية مهما كان الـ الـ الإنسان اللي أمامك حتى لو شكله شيخ أو ما يقولي الشيخ فلان أو الكلام ده وانتي حسيتي بحاجة مخلفة للقرآن مخلفة للسنة حاجة غريبة حاجة غريبة تتوقفي عنها حتى تسأل ال منه واللي انتي تصدق في دينه من أهل العلم جزاكم الله خيراً أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني وأنكم صالح الأعمال إن شاء الله المرة جاء نكمل أسباب الشفاء ونتكلم عن, أي... عن أسباب الشفاء بشيء من التفصيل إن شاء الله جزاكم الله خيراً أسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته